سمى عدم الصلاة في البيوت سماها مقابر اي سمى البيوت مقابر إذا لم يصلى فيها لان المقبره لا تصح الصلاه فيها كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام وقال عليه الصلاه والسلام لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها فالمقبره لا تسرح فيها صلاة نافلة ولا صلاة الفريضة ولا سجده التلاوة ولا سجده الشكر ولا أي شيء من الصلوات إلا, إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة إذا صلى صل على الجنازة في المقبرة فلا بأس سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن لكن بعد الدفن لا يصلى عليها في أوقات النهج يعني مثل لو جئت لحضور جنات بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصلى عليها لأنه يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهج فالضحى مثلا وأما إذا جئت وهم لم يدفنوها لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصر لأنها في هذه الحال تكون صلاة لها سبب والصلاة التي لها سبب ليس عنها وقتنا ثم اخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة يعني إذا قرأت في بيتك صورة البقرة فإن الشيطان ينفر منها من البيت ولا يقربه والسبب أن, فيها ان في سوره البقره ايه الكرسي ويدل لهذا هذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله اي ايه في كتاب الله اعظم قال ايه الكرسي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر يعني حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي لأن هذه الآية مشتمله على عشر صفات صفات الله عز وجل يقول عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ففي هذا إخلاص التوحيد لله عز وجل الله لا إله إلا هو ومعنى لا إله إلا هو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 الجلال والإكرام لأجل أن يتبين بذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق جل وعلا فهو سبحانه وتعالى الحي الكامل في حياته كذلك حياته لا يلحقها نقص وجه من الوجود وحياته غيره كلها نقص انظر حياتك انت للنسان إن جئت بالسمع سمعك ناقص لا تسمع كل شيء البصر كذلك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 ان تكفروا فان الله غني عنكم وراغب لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم هو غني وفي الحديث القدسي انه قال جل وعلا يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فهو قائم بنفسه لا احتج لاحد قائم على غيره كل من سواه فان القائم عليه هو الله عز وجل قال الله تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسب يعني كمن لا يملك شيئا والقائم على كل نفس بما كسب دوالله عز وجل إذن معنى القيوم له معنيان ما هم سامي القائم على غيره القائم بنفسه يعني لا يحذي أهل القائم على غيره يعني كل شيء محتاج الى الله عز وجل لا تاخذه سنه ولا نوم السنه النعاس وهو وهو مقدمه النوم والنوم معروف الله عز وجل لا تاخذه سنه ولا نوم وال والانسان تاخذه السنه وتاخذه النوم يأخذه النوم, يأخذه النوم يختار ام لم يختار أحيانا يام إنسان وهو ما يقدر ينعصه كلم الناس ما يقدر لكن رب عز وجل لا تأخذه سنه ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا ينام ولا ينبغي يعني مستحيل غاية الاستحاله أن ينام عز وجل لأنه كامل الحياة كامل القيومية من يقوم على الخلق لو نام الخالق لا أحد فهو جل وعلا لا, لا تأخذه سنة ولا نوم وإن شاء الله بقيه الكلام على هذه الآية والله أعلم